بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهم المبثوث اكلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرعك ما هيه نار حامية